روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما قتلنا راجعين من تلك الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعه على الجابة فما كاد ذلك الرحل يستقر على الجابة حتى أطلق تهم على ذلك الغلام فوقع في صدره فمات من ساعته ما يدرون من أطلقه فلما مات الغلام وتشحط في دمائه ورأى المسلمون حاله علموا أن هذا قد قتل وهو راجع من جهاد وقد ترك أهله وماله في المدينة ثم قتل وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا حال هذا الغلام كفروا وقالوا الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبئ من الوحي بما لا ينبؤون قال لهم لا والذي نسي بيده إن الشملة التي غلها يعني سرقها من الغنائم قبل أن تقسم إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا ولا يجر مثل هذا العبد وغيره إلى المعاصي الكبار إلا التساهل بالمعاصي الصغار وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال وهو يكلم التابعين وحسبك بهم عبادة وزهجا وورعا يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا يعني من المعاصي هي أدق في أعينكم من الشعر ترونها معاصي طغيرة لا تضر هي أدف في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كتابا قال له فيه وإذا أحببت أن تحكر عملك فتفكر فيما أنعم الله عليك وقدر ما عمل الصالحون قبلك وقدر عقوبته من الذنوب إنما فعل الله بآدم الذي فعل بأكلة أكلها فقال عنه وعصى آدم ربه فغوى وإنما لعن إبليس وجعله شيطانا رجيما إلى يوم الدين من أجل سجدة أبى أن يسجدها ولعن اليهود وجعل منهم القردة والقنادير من أجل حيثان أصابوها يوم ثبت وقد نهوا أن يصيد فيه فتفكر في هذا كله واعلم أن الجنة فيها نعيم أعظم وفيها كرامة وملك فإذا علمت ذلك عرضت نفسك وحقرت عملك وكم من الناس أيها الإخوة والأخوات يتساهل بالمحرمات فإذا نصح قال لك أنا ما فعلت شيئا الناس يفعلون أعظم من ذلك والله جل وعلا يقول وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه فتساهل في والمخالفات ليعلم أنه ما ضر إلا نفسه وأن لله جل وعلا عبادا لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون هم أكثر منا عددا وأعظم خوفا وتعبدا روى البخاري ومسلم أن في السماء بيتا يسمى بالبيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة وصح عند أبي داوود والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنني أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرض ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وصح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون إن السماء أطت يعني إن السماء فقلت من شدة ما فوقها وحق لها أن تأطل يحق لها أن تثقل لماذا؟ لماذا تثقل السماء؟ ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى تجأرون إلى الله عز وجل وأخرج المروزي بإثناد حسنه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائفهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن لله عز وجل ملائكة سجود مُد يوم خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة وملائكة الركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مطافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة وإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك والله تعالى يقول فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون